اهلا وسهلا بكم في بودكاست حياه اقدمه انا بتول الغامدي وحلقتنا اليوم بعنوان لكل انسان مئساته لكل انسان مئساته بمعنى انا لي احزاني ومعاناتي والكل شخص ثاني احزانه ومعاناته اللي تختلف تماما عني وعن غيرنا تختلف من ناحية قصة المعاناة والأسباب الكثيرة المختلفة وراء الحزن تختلف تماما بالمقدار والعمق فعشان انا في بودكاست حياة اكتب وأسجل مما أعيش وأشاهد وأقرأ وأعرف عن غيري سألت أشخاص كم يأخذون وقت عشان يتخطون الحزن وقد إيش كانت أطول فترة حزن مرت عليهم وإيش اللي يساعدهم يتخطون فكانت الإجابات تقول أعتقد أنه حجم المشكلة هو يحدد الوقت اللي أتخطى فيها سواء كانت مشكلة عادية او مشكلة عاطفية بس بالغالب المشكلة العاطفية هي أكثر مشكلة انا أخذ فترة طويلة عشان أتجاوزها أطول مدة كانت من رمضان 2018 إلى رمضان 2019 طبعاً لساعدني أتخطى مشاكل كثيرة في حياتي أنه أيقنت وأدركت أنه كل شيء مكتوب ربي كاتبوا لي يعني فخلاص يعني دائما ربي كاتب لي فإن شاء الله دائما أنه يكون خير لي فصرت أنجاوز أي مشكلة بسهولة يعني ما أتعب أبدا فيها مشوفي انا بالبداية صراحة أنا عندي مشكلة بموضوع المسامحة اللي هي أني ما أغفر بسرعة وما أسامح بسرعة أعرف أنها صفة سيئة و... <تصفيق> بس اني اخذ وقت مرة طويل علشان أسامع حتى لو كان السبب سخيف ويمكن كمان تتغير مكانة الشخص يعني عندي مع أنه السبب سخيف يعني وأصخف من السخيف بس ما أعرف بصراحة عندي هذه الصفقة قاعد أحاول أني وكمان سؤالك الثاني مرة حلو أنا من وقت انفصال أمي وأبوي وأنا من بعدها أحس, إن أحس داخلي حزن حزن اشتاحني حتى وقت الفرحة الموضوع يعني صلى سنين سنين مرة كثيرة وقاعدة تكي يعني الموضوع قاعد يكبر وكمان الأشياء اللي تساعدني أن أتخطى أتخط الموضوع أو من حدة الموضوع هو إيماني برب العالمين إن نهاية كل عسر يسر وبعدها أمي وأكيد أخيرا الرسم جزء لا يتجزأ مني أخذ سنين عشان أتأقلم على مدى الحزن اللي بداخلي وكانت أطول مدة حزن مرت عليه هي أربع سنوات إلى الآن واللي ساعدت خطة هو أني أكون أقرب للربي وبالدعاء بخصوص أول سؤال على حسب الحزن وأسبابه أما أن تطول المدة او تقصر وهل هو شعور حزن واحدة أم ممزوج بخيبات ومشاعر أخرى هذا كمان يأثر على المدة أما أطول مدة حزن أشتفي ثمانية شهور وإلى الآن مستمرة اللي ساعتني أتخطى هو أفكاري أولاً وزاوية نظرتي الموضوع وما أحب ثالثين سواء أشخاص أو هوايات أغاني كتب قطط الحزن ألم نفسي شعور مثله مثل باقي المشاعر اللي لما تنزرع في جوف الإنسان لازم عليه يعيشها من خلقت للحبس وللكبت وكل اللي أسعى أوصل في هالحلقة شيء واحده إن ما في جوائز للحزن الأعمق ولا موسوعات لعدد الأحزان الهائلة اللي تمر في الشخص ولا حتى مقييس مطلوبة لأطول فترة حزن ما في ولا أي أحد بفوز بحزن على حزن أحد ثاني ما في تصفيق ولا حتى هو تأف فلو سمحتوا احترموا أحزان بعض ولا تستهينون بأحزان غيركم مهما كان كبر عمق حزنكم لأن لكل أحد مأساته مهما كنت تشوف إن حزنه بسيط جب حزنك تذكر إنه بالنسبة له كانت جدا سيئة وبالصعب مر منها وتخطاها لا تستخفون أبداً في مشاعرهم لأنه بأثر على نفسيتهم زيادة على انها أساساً متأثرة جدا من اللي قاعدين يمرون فيه وبالمناسبة هذه الحلقة ناتجة عن حزن عميق مصحوب بصدمة وفترة سيئة مريت فيها وفيها وجهت ناس مستهينين بأسباب الحزن رغم أنها ما كانت عادية أو ممكن أنهم ما يعرفون كيف يواسون أو كيف يواجهون شخص سارق على الحزن وكابته ومسيطر عليه فمن بعض مشاهداتي وقراءاتي شاهدت حلقة من بودكاست تواق باستضافة الأستاذ أسامة الجامع أخصائي ومعالج نفسي أسئل في الحلقة عن الاكتئاب وأسبابه وأعراضه وكيف نتعامل مع الشخص المكتئب ومع المرض نفسه فبدأ إجابته وقال أن مشكلة الاكتئاب هي أساسا فهمة لأن كثير من الناس ما يعرفون إيش هو الاكتئاب يظنون ضيق وهو ليس بضيق هو اضطراب وهو مرض هو شيء يهجم على الإنسان ولا ينفك منه يعني عادة أن الإنسان لما يتعكر مزاجه أو يضيق صدره يلجأ للنوم للدعاء يلجأ للصلاة يلجأ يعني الأمور تخفف عنه لكن ماذا لو لجأت إلى هذا كله ولا يزال الاكتئاب جاثم على صدرك تنام وتصح نفس الشي تمر الأيام نفس الشي نفس الشي يشعر الإنسان بفقدان الاستمتاع في الحياة يشعر أن الحياة رمادية يشعر بالحزن الشديد ويشعر بتساؤل بأن هو لاش عايش يشعر الإنسان باليأس والفراغ واللا شيء يعني شعور بشع جدا انت طول الوقت حزين مو بس حزن الحزن ونضربه بعشرة وأعتقد بإجابته هذه قدر يوصل لنا العمق والسوء فيه لأن في كثير يستهينون فيه وفي الأشخاص اللي يعانون منا ولين اليوم أجهل الأسباب ولأن كثير من الناس يجهلون موضوع الاكتئاب من جميع النواحي ويستخدمون كلمة أنا مكتئب أو أنا مكتئبة في كثير من لحظات حياتهم وبين سوالفهم وأنا كنت منهم ما انكر أبدا رغم أنه جدا غلط ومو موضوعها الصحيح ولأنه ما عمق من أنه يذكر في لحظة عابرة ولكن مرات نستخدم كلمات بتعبير أوصاف مجازية لأنها أحياناً كثير تكون هي أقوى شيء ممكن يشرح وضعنا الحالي وضعنا في الحزن ووضعنا في مأساة معينة فبخصوص كلمة انا مكتئب أو انا مكتئبة احنا نستخدمها كتعبير مجازي أو تعبير عن وقت يكون سيء أو صعب بالنسبة لنا لأنه بوقتها نحس خلاص وصلنا على حافة الانهيار وكل السبل والطرق تقفلت وأننا استنفذنا كل الحلول والمحاولات ونحس أننا خلاص بننفجر يصير بوقتها يقول الشخص والله خلاص أنا مرة اكتأبت يعني في الواقع هو مو اكتأب او أو بشكل حقيقي قد ما أنه يحس خلاص ما بيده حيله لأي شيء مثلا قاعد يسعاله أو يبغاه ومرات كثيرة لتكرارية الأيام والروتين أوزع القوي على شيء معين يعني إحنا فاهمين أنه شيء قوي وعميق لذلك نستخدم المصطلح عشان يعبر عن حالنا وبالجهة المقابلة كثير ما يعرف إيش يخبي عمقه من سوء لا يوصف فلازم علينا ننتبه شوي على ما تنطق به ألسنتنا لأن القدر مو كلب النطق فليش ما قد ما نقدر أننا نستخدم كلمات ومصطلحات وجمل وتنعكس علينا وتأثر على حياتنا بشكل إيجابي كويس وطبعا من طرح هالمصطلح كمثال إحنا نقيس على باقي الكلمات الثانية اللي نستخدمها كوصف أو تعبير أو نعت وبموضع غير صحيح انتقوا ألفاظكم وقت لما الشخص يحكي مأساته أو يشرح حزنه هذبوا حواراتكم مع ذواتكم وأنفسكم وغيركم لأن مرات كثيرة الشخص لما يتكلم ويشرح ويعبر بحزن وأسى مرات يصحبها دموع وانهيارات مو محتاج حشد من الكلام المكرر والمعتاد ببساطة مرات يحتاج بس أحد يسمع له وكتف يسند راسها عليه بعد الطاقة والجهد اللي ياخذها وهو منفجر ومنفعل ومندفع في تفريغ الشعور الحزين اللي داخله عن طريق الكلمات حتى شرح الحزن والمأساة يحتاج طاقة نفسية أولاً وبدنية ثانيا لأن حتى الكلام مرات كثيرة يكون متعب مصحوب بأنفاس سريعة وشحقات بكاء تقطع عليك شرح الكلام وشعور الغسطة الواقفة بالحل اللي تبب لك خنقة تمنعك وتصحب عليك الكلام والشرح لأن يكفي على أنفسكم عمق المأساة اللي قاعدين تمرون فيها فكونوا رطفاء حتى على أنفسكم مو بس غيركم مهما كان صعوبة السوق اللي تمرون فيه وتذكروا أن التعافي ياخذ وقت مو كل يوم راح تصحى فاهم نفسك ومشاعرك مر تصحى وتلقى وجعك خف خلاص وتحررت منه وأيام ثانية راح تحس كأن الحدث صار أمس لأن التعافي والتخطي وتجاوز أي فترة حزن عميقة ما راح يكون بخط مستقيم بيكون طالع ونازل بس المهم لما تنزل ما تخاف لأنك ما راح تبدأ من أولا مثل ما في أيام كثير نزعل فيها بيجي بدالها أيام مليانة فرح ومسرة حتى لو طالت مدة الحزن والأسع لأن الحياة يوم لك ويوم عليك وأعيد وأكرر أن كلنا لنا أحزاننا ومعاثينا اللي تتفاوت بالعمق والمدة والشعور والأسباب فبلاش نستصغر ونستهين في احزان غيرنا لأن حزننا أعمق لكل إنسان مثل ما قلت مأساته مأساة هو حزنة اللي ممكن يكون الوحيد بحياته لذلك هو يشوف انها القضية الوحيدة الكبيرة اللي يسعي يحلها واللي موقفة له ايام مو قادر يعيشها بالشكل الطبيعي بس هو قاعد يحاول بينما انت ممكن حزنك عميق لكن مو الوحيد لذلك تستهين فيه وفي الختام من غير الممكن الكتابة بشكل نوافع عن حزن فج شكرا لكل شخص وصليل نهاية الحلقة وسمعها كاملة وبدون أي ملل أتمنى لكم يوم سعيد ودومتم بخير